This <laughs> وَإِذًا نُفِخَ فِي الصُّورِ إِذْهَا الْمَنُونُ دَافِنَةٌ إِلَىٰ بِمَا ذُكِرَ مِنْ قُتِلَتْ وَإِذَا صُحُفُ الْمَصِيرِ وإلى السماء أكوش فظ وإذا الجحيم صارير وإذا الجنة أدل فعِلم نفسما فلا أقسم بالخنجة والجوار الكونس والليل ذاع صفر خب خيب ذا قول رسول كريم ذي قوة عند ذي زود وما هو بقول شيء طال رجيب ولقد رآه بالأفق No. O إِنَّهُ وَإِنَّا بِجَهَنَّمَ لَمَعْدِنٌ لِّلْمَاشِئِينَ مِمَّا شَاءَ أَمِنْتُمْ أَيٌّ يَسْتَثْنِي وَمَا